بلَلْمَ التَّعْتُهَااءُلِ وَأَبَ أَهُم حَ جَ أَهُمُ الحَقّ رَرسُول مُبين وَلََّا جَأَهُم الحَقُّ قَُوا هذاَا صِحْرُ وَإِنَّ بِهِ كَافِرون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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون و لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا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 فَ ل أُلقَ عَلَيْهِ أَسوِرَةُ مِنْ ذَهَبٍ أَجَ أَمَهُ الْمَلئِكَةم كُتَرِنين فَسْتَخَََّ قَومَهُ فَقَعُوا إِهُم كَانوا قَوْمَم فَاسِقِين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين